ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم انك انت العزيز الحكيم انك العزيز الحكيم وهم السيئات وهم السيئات, السيئات ومن ت في السيئات يومئذ فقد رحمته ومن ت في السيئات يومئذ فقد رحمته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 قتِكمُم أَن فتَكُمْ إتُدعونَ إلىى الإمَانِ بَتَفُرُون قالَاوا رَبن أَمَ التََّسْنَتَين وَأَحييتَ نَسْنَتَين فَعْتََفناَا بِذُنوا بِنَا فَ إِلَ مِنْ سَبيل قالوا رَبَّنا عَالِمٌ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ عَالِمٌ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَذَبْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لله العلي الحكم لله العليم الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر فَإِنَّ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَتْيُ الْدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ, يشاء من عباده لينذر يوم يُرْفَعُ حَنٌّ أَمْرُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيَوْمِ ذَا يَوْمِ التَّرَاقِ يَوْمَهُم بَارِزُونَ يَوْمَهُم لا لَا يُفْتَعُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَا يُفْتَعُ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار